كانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر أخبرناه وكنا نكتم معنا من المشركين من قومنا أمرنا فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا وانا نرغب بك عما انت فيه ان تكون حطبا للنار غدا وهذا نصحنا ونصحنا مشايخهم الالهه وساداتهم والجابر كان من سرات القوم ومن اشرافهم فنصحوائك النفر ومنهم ولده جابر الذي نجاوا الى الحج واجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا باس الشخص نجمع يجمع بين أكثر من نية يقصد الحج ويقصد رجلا آخر لذلك أو يقصد أمرا آخر لذلك فإن هؤلاء قصدوا الحج وقصدوا اللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا له أصل أنه يذهب معتمرا ويزور أهل العلم ويستفيد من علومهم وإن وذلك أو يذهب حجا وإنه يزيارة العلماء واللقاء بأهل العلم والأخذ من علومهم والاستفادة من نصحهم فهؤلاء خرجوا حاجين وأيضا أرادوا اللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه نصيحة لوالد جابر وجهوها وهو قد خرج مع المشركين قال ودعوناه إلى الإسلام فأسلم وأخبرناه بمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد معنا العقبة وكان نقيبا فابتنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إلى مضى ثلث الليل خرجنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الليل ستر لذلك استعين الناس على أمورهم ليلا لأنه موطن السكر إذا أرادوا غضاء بعض حوائجهم فأولا خرجوا ثلث الليل الناس تنام في ذلك الوقت ربما لا ينتبهون لهم لأنه لو انتبه لهم ربما يحصل لهم أذى فيستعين الشخص على أموره بالستر. ولا سيما أمور الدنيا استعينوا على أمور دنياكم والكتمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا أمور الدين في أول الأمر فإن كان ثم ضرر لا تظهر تخفى حتى لا يحصل ضرر على هؤلاء القلة المستقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى يستثيرون بأمورهم حتى يظهر الله الخير لذلك كان رسول الله يقول لبعض من جاء يبايعه في أول الإسلام قبل ظهوره إذهب إلى بلدك فإذا رأيتني ظهرت فأتني إذا رأيتني ظهرت فأتني فإنه ربما إذا بقي معي يحصل له ضرر وما يتحمل وما يتحمل وهذا من السياسة الشرعية تكون الدعوة في ضعف وبعضهم ربما ما يأخذ شيء من محب الخير فيريد أن يظهر هذا الخير فيؤله وما يصبر بعده ما يصبر ربما يفتن في دينه أما إذا كان سيتجلد يصبر ويفعل به ما فعل ولا يباني في ذات الإله كبلال وأبي ذر هذا شيء آخر بلال توضع عليه الحجارة ويذهب به للرنباء شدة الحرارة تلك ولا يباني وهو يقول أحد أحد وهكذا أبو ذر يضرب وهو يصدع بالحق علنا على ضعف هذه قوة إيمان الناس يختلفون فيها أما من كان ضعيفا وريد أن يظهر هذا الشيء حماسا وعند الفتنة والابتلاه ما يصبر ويفتن في دينه هذا خطأ وكان قال حتى اجتمعنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسلى المستخفين تسلل القطاء والغطى طائر من, من الطير قال يشبه الحمام أسر بالغطى هل من يعير جناحه إلي إلى من قد هويت أطيره فهو طائر يشبه الحمام وله تسلل كما في كلام صحابي هذا مستقفين تسلل القطى نتسلل مستقفين تسلل القطى ما يعرب تسل القطاء عند واحد من البادئين الذين درسوا الأجرومية من أولها إلى باب المحل المطلق عند من؟ عبد الله درس الأجرومية من أولها إلى باب المحل المطلق المبين للنوع آه؟ عند من درس الأجرومية وهو بادئ في النحو من باب الكلمة أو الكلام إلى باب المحو المطلق على تقسيمه من أقسام وبين النوع يعرف لنا الكلمة هذه تسلل غطاء. بعد ما يعرف إلا هذا. عبد الرحمن أبو الخير. آه ما درست. وين ولد الشيخ محمد مانع عبد الرحمن؟ وين هو عبد الرحمن؟ هو ما يغيب زاللهير. كن عنا حصله. آه. أنت يا موسى درست الاجرامية البا... من باب المفعول المطلق إلى باب الاستثناء. قاصم تغلنا لأن إلى باب الاستثناء. محمد بن الشيخ عبد الله رزاق حفظه الله أينه محمد؟ درست الاجرامية إلى باب الحال. آه؟ كيف؟ ما درست؟ طيب. عندما من, من هنا درست؟ لو سألنا أبو فؤاد لا أجاب يكثرت الغراين فإنه يجيب بالغراين. أي أبو فؤاد؟ طيب. إلهًا الله, الله. سعيد أفعل المطلوب مبين للنوع تسلل القطع. أحسنتم درس النحو يا إخوان درس النحو. صحكم نصيحة لوجه الله وما يشغلك إن شاء الله نحن عما أنت عني وهذا علم, وهذا علم مهم جدا طالب العلم فلا يهمله فيعطيه حظه فإنه من أعظم أسباب الفائدة في العلم وفهم كلامه للعلم فشيخنا رحمه الله مقبل قال ما عرفت نفسي إلا بالنحو قال والله ما عرفت نفسي إلا بالنحو يا أبنائي إن كانت لي كان يقول لنا كثيرا يا أبنائي إن كانت لي نصيحة متقبل عندكم فاعتنوا بالنحو اعتنوا بالنحو وكان يقول أنا أصحابي أصحاب النحو كلمات كثيرة نسمعها منه واستفدنا من نصحه استفدنا من نصحه الذي كنا نسمعه في دروسه رحمه الله وفر الله له وكان يكسر من الأسئلة في النحو لما يعلم من أهمية النحو للطالب فإنه يفتح عليك علوم كثيرة وفهوما عظيمة الذي عنده لغة عربية يفهم الكلام ويكون فهمه والله علم أفضل من غيره لمقصود كلام أهل إن الكلام يتقدم ويتأخر تقدم وتتأخر الفاضة ونسأل الله أن يعيننا علم يحتاج لصبر صلى الله أن يفتع علينا جميعا فإن الفتح للسن نفرح به إذا فتح على السن سيذهب بلده ينفع أمه من الناس يجعل الله له دعوة عظيمة سواء كان في النحو أو في غير النحو حتى إمام مسجد وصوته جميل يؤمن الناس الناس يتأثر به وينشر سنة وهكذا في غير ذلك من العلوم يفتح الله على بعض إخواننا ينفع الله به سواء كان في هذا العلم وفي غيره ذاك يفتح الله عليه في القرآن يؤتيه حفظا جميلا مع صوت حسن يحصل به نفع وذاك يفتح الله عليه في الخطابة يصبح بارعا خطيبا مصقعا ويحصل به نفع عظيم وذاك يفتح الله الله في تدريس العلوم شتى العقيدة مصطلح المهم كلم يسر لما خلق له فلا تحتقرن أحد من إخوانك إذا لم يفتعني في شيء من العنوم وفتعنيه في جوانب أخرى فإنه يفرح به ويصد فراغا في هذا الجانب والذي يحتقر إخوانه هذا والله ما يجعل الله له بركة الذي يحتقر طلاب العلم ويرى نفسه أرفع منهم ويرى أنه عنده خير في النحو عنده خير بكذا ويحتقرهم انظر كيف يفعل انظر كيف صلحه فهذا لا يجعل الله له بركة في علمه لأنه متكبر والله يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض هذا ربما يصرف عن العلم ويزيد قلبه قال رحمه الله حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن سبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا ابن بنت كعب أم عمارة إحدى نساء النجار وأسماء بنت عمر ابن عدي أم منيع إحدى نساء بن فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاءنا ومعه عمه العباس ابن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه يفتخرون برسول الله الناس يأتون من بلاد بعيدة يحبون يلتقون به فلا شك هذا مفخر لهم وإن كانوا ربما يخالفون في أمره لكن يعتبرونه فخرا لهم إذا الناس سأتي من بقاع شتى ويحبون يلتقون به ويستمعون له وهكذا أيضا لقرابته منهم ربما يحبون أن يحيطوه ويخافون عليه يذهب إلى ناس غرباء يحصل له ضر فيذهبون في كالحراس معه كالحراس معه خوفا على هذا الابن البار بهم ويرون خيره ويرون صلاحه العباس أن يكون خرج لحراسة ابن أخيه أخاه خرج افتخارا بابن أخيه يريد ينظر من يصير الذين سيلتقي بهم من هؤلاء الذين جاءوا بعيد يحبون اللقاء وقد يكون الأمرين خرج حتى لا يحصل له أذى لأن الناس غرباء ما يعرفهم يريد أن يلتقي بهم ويكون قريبا منهم وكان يحبونه إلا ذلك الشقي أبو لهب عباس على ما كان عليهم خالفت دين ابن أخيه يحبه وهكذا أبو طالب على ما كان عليهم من خالف الدين أخيه يحبه يحوطه ويدافع عنه لكن ذاك شقي قال وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلسنا كان أول من تكلم العباس ابن عبد المطلب الجوز كان كان أول كان <تصفيق> العباس بن عبد المطلب فقال يا معشر الخزرج وكانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج الخزرج خزرجها وأوسعها إن محمدا صلى الله عليه وسلم طيب وأوسعه كانوا يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها إن محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم وهذا العباسي خاطب بالأوس خاطب الخزرج إن محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا وهو في عز من قومه ومنعة في بلده وأنه قد أبى إلا الإنقطاع إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتمه إليه ومانعوه من ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك كلام بليغ عند العرب كلام عظيم جدا بلاغة صاحة قوة كلام انظر العبارات كيف يلقيها العباس منعناه نحن على خلاف دينه فإن كنتم ترون الأهلية عندكم أنكم تمنعوه وتحافظوا عليه فأنتم ما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم على خلاف هذا عندنا نحن سندافع عنه لا إله إن الله فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه وما نعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعه ونعم الله في عز ومنعه بما يسأل الله له من انقرامة صبروا على الحصار الشديد ثلاث سنوات من أجل رسول الله ولدهم صبروا عليه صبرا عظيما مع أنهم يخالفون أمره لكن تحملوا من أجله طبيلة كاملة تهجر تحاصر بالشعب ولا يناكحون ولا شيء مقاطعة تامة مقاطعة تامة وهم صابرون معه الشعب عليه الصلاة والسلام ويحصل لهم ما يحصل ولهم مبالين والآن ربما يبيعون أعز أبنائهم عندهم بل يبيعون ربما شعبا كاملا من أجل أمريكا ومن أجل الفجرة يبيعون دعوات قائمة على الدين وعلى الخير وعلى الصلاح وعلى الاستقامة فيها ما فيها من العوائد الجميلة على البلاد والعباد ما هو باني يذهب الدين كله ويمقى الكرسي يبيعونهم للروافض الأنجاس الأرجاس يسلمونهم لهم هينوهم يذلهم هذا كله سهل وهؤلاء والله قالوا أبدا ما نسلم رسول الله نبغى معه في الشعب نمو سويا ولا نتخلى عن ولدنا أبدا لأنهم يعرفون من هو محمد عليه الصلاة والسلام من تلك الأيام الأمين صادق الأمين ويرون آيات قبل الوحي تحصل بسببه وأمور وإشارات وإرهاصات تدل على صلاحه وهؤلاء يبيعون الدين من أجل الكرسي من أجل الدنيا ولا يبالون بأحد يقتل من يقتل ويذل من يذل انظر لهذه السيرة الجميلة وهذا والله كله له أصول هذا الذي يذكر هذا كله جاءت من سيرة النبوية فما سلموه إلا بعد انطمأنوا عليه يعني جعلوا يذهب مع الانصار إلا بعد انطمأنوا عليه أنه يذهب في حفظ الله وما أسلموا لقريش يطالبون به بنعوه كفوا عنا كفوا يا أبا طالب عنا لا يتكلم فينا لا يسفى آلهتنا خلوا يترك هذا نحن رضينا يبغى علمه عليه لكن لا يسفى آلهتنا ولا يتكلم فينا وكان في بداية الأمر مال أبو طالب قليلا ثم لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال افعل ما شئت يا ابن أخي معنى كلامه الله لا أسلمك لهم أبدا لما رأى أنه عنده جدية فيما يدعو إليه استسلم اللامر وأباء أن يرضخ لأولئك المشركين حاصل هذا سير جميلة وهذه عبر وقصص عظيمة ينبغي للداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتخذ مثل هذا نبراسل وسبيلا في سيره إلى الله سبحانه وتعالى الحمد لله الشيخ مقبل مرة بنحو هذا ووقفت معه قبيلته موقفا عظيما شرفا لله. سيصطره التاريخ لهم سيصطره التاريخ وبنحو هذا الذي سمعت كانوا يطلبون من القبيلة أنه يسقط لا يتكلم فينا آذانا هاتوا عندنا يطلب علم وذهبوا بالهادي يطلب علم وقال طلبت عندهم علم ما تطلب إلا النحو بس معلومهم تلك كلها ما ذهب إليها وكرر قال القطر أكثر من خمس مرات من أجل ما يقولوا تعال درس الفن الثاني أقول مرة ثاني مرة ثالث مرة ودرس عندهم الفرايد ما ننبالي حتى الفرايد فرايذ الذين درسونها. وكنت ركز على النحو فقط. وكان بالعاصب ذهب عنده درس. عن طريق بينة خلاص ذهب عنده يدرس عندهم. ذهب يدرس عندهم. حاولوا معه. اجتمعوا بالقبائل في الطنح أنه يسقط. واللي تفعلون إن أنا تنظرون في أمر هذا الرجل. لما خرج صعقة الزلزال. اجتمعوا في الطنح القبائل مع الرافضة. وقالوا نحن ما إيش نفعله. أنتم عندكم علم هو عنده علم ردوا عليه ردوا عليه وبس نحن وش نفعل لكم معه الحاصل تحيروا في أمر الشيخ رحمه الله فرقل صادق ناصر لدين الله فما وجد الروافض إليه سبيله كانت الحوال جيدة والدولة لا بأس بها متمكنة من بلاد صعدة كانت متمكنة حتى جاء لخان مسلمون الفجرة تمكنوا من صعدة فأسلموا الأمور لهم أسلموا الأمور لهم وسلموا البلاد صعد لهم في الحروب المتقدمة <تصفيق> ولا ما كان لهم شأن في صعد الآن هكذا منازعتهم مثل هذه المهاترات التي تحصل من صوفية ومن غيرهم أمنهم يرفعوا سلاح أو شيء أبدا وإذا رفعوا سلاح رفع غيرهم سلاح إذا رفعوا سلاح رفع غيرهم سلاح ولا قد رفعوا السلاح قال في الهادي كنت قد تكلمت وقال في الهادي ذهبت إليهم هو شجاع بطل ذهبت إلى الهادي وقال واتكلم فيهم قال فإذا بسلاح يطعق قال فإلا ما درين كيف معركة اليوم أكيد الحمد لله يسأل الله بغفيلة قال ويضن واحد من رجال الدولة كأنه دخل وفضل نزاع حاصل سيرة عظيمة هذا الرجل سيرة عظيمة رحمه الله قال رحمه الله قال فقلنا كم قد سمعنا ما قلته فقلنا قد سمعنا ما قلته فتكلم يا رسول الله وخذ لي نفسك ولربك ما شئت الآن سمعوا كلام العباس فقالوا قد سمعنا ما قلته دع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم ويأخذ لي نفسه ويشترط لي نفسه ويأخذ لي ربه ما شاء يأخذ لي ربه ما شاء ويأخذ لي نفسه ما شاء أيش الذي علينا وإش الذي لنا قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى القرآن ودع إلى الله تعالى ورغب في الإسلام ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم هذا لي أريده منكم أطلبه أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم قال فأخذ البراء ابن معرور بيده ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا نمنعك مما نمنع منه وزرنا وزرنا هكذا عندنا وزرنا فبايعنا يا فبايعنا فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر نحن رجال وما لك إلا ما تقر به عينك وما عليك قد خضنا معارك كثيرة سنوات من يوم نحن مئة وعشرين السنة نحن في حروب بيننا وبين فبايعنا وترى ما تقر به عينك وفعلا والله فإنهم أسرد الإسلام ودروع الإسلام رضي الله تعالى عنهم عن المهاجرين حصل بهم نصر عظيم وفتوحات عظيمة الأنصار والمهاجرين رضوان الله تعالى عليهم جاب البلاد فتحا وغزوا ونصرة لدين الله ودعوة حتى بلغ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها بها ومع الرجال حتى جاء مخاذيل الأمة في الأزل المتأخرة فحطموا كثيرا مما أسسه أولئك وأذهبوا كثيرا مما بناه أولئك فنص الله العافية السلام فهذا كلام حق والله ما هو عن غرور ولا عن عجب وإنما هذا الواقع الذي هم عليه إدوان الله تعالى عليهم فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة ولسناه كابرا عن كابر قال فاعتراض القول قال فاعتراض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان ما إعراب أبو الهيثم ابن التيهان آه فعليش نقول فعل ليش ما هو الفعل الذي هو فعله آه نعم احسنته وجملة هذا والبراء يكلم رسول الله واعترض نعم فاعترض أبو الهيثة أبو الهيثة من تيهان القولة والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترضه فقال يا رسول الله كذا وكذا قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثمي ابن التيهان هذا الذي ضيف رسول الله عند أن خرجوا الصديق خرج خرجوا بيوتهم وهو بغاية الجوع فهو رجل كريم فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبالا يعني العهود كلام جميل واعتراض في محله بيننا وبين أولئك عهود يهود وغير ذلك كيف نفعل حاربهم ولا كيف العهود التي قد عهدنا عليها من كان بين ظهورنا من مدينة هناك منهم على خلاف ما نحن عليه سنذهب الآن حصل بيننا القتال ولا ننظر في العهود هذه أولا فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبالا وهذا من وفاء العرب قبل الإسلام يحبون الوفاء بالعهود يعني العهود وإننا قاطعوها فهل عسيت إن فعلنا نحن ذلك ثم ظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا وتدعنا يعني إذا ظهرك الله يا رسول الله نحن بيننا وبينه لا سنقاطعهم الآن سنقاطعهم لأننا خلاص مسلمونهم كفار سنقطعهم نقطع حبالنا بهم وما كنا نتصل بهم أو نتصل إليهم به كيف الآن أنت لو أظهرك الله سترجع إلى مكة وتتركنا سترجع إلى مكة وتتركنا يا رسول الله ويحصل هؤلاء بيننا وبينهم ما يحصل يقولون ها قد ترككم الذي من أجله قاطعتمونا وتركتم العهود بيننا أبدا ما هو تارك لهم أبدا عليه الصلاة والسلام لا هذه صفة وخلته يعني العهود يعني العهود وإن قاطعوها فهل عسيت إن فعلنا نحن ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الدم الدماء والهدم الهدماء أنتم مني وأنا منكم وحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم هذا نكتفي به إن شاء الله إلهنا سبحانه الله وحمدك نعبنا